يا رمضان الخير مشرقه ايامك الغر بالالاء فيض من العلم والايمان صيبه فيض من العلم والايمان صيبه عمل الوجود عمل الوجود عمل الوجود, عم الوجود وساق الخير للنسيم عمل الوجود وساق الخير للنسيم يا ما مشرقةً. ايامك الغر بالآلاء والنعم اقبلت يا رمضان الخير مشرقة ايامك الغر بالآلاء والنعم رمضان رمضان رمضان الخير يا رمضان الصوم يجزي كيف شاء به الصوم لله يجزي كيف شاء به يا رحمة الله فاجزي الدنب بالكرم فاجزي الدنب بالكرم الدنب بالكرم من قتى ايامك الغرب بالانا والنجامي اقبلت يا رمضان